alla ah,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 خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 من الله وئاكم منها أيها المسلمون عباد الله قد أضلنا شهر عظيم يشتاق له المؤمنون وينتظره المتقون شهر الخيرات والبركات شهر شهر يهذب النفوس ويشهد الهمم ويقول الايمان شهر العتق من النيران شهر يتساوى فيه الناس غنيهم وفقيرهم ذكرانهم وإناثهم شهر تعرف فيه نعم الله جل جلاله شهر يشعر فيه الواحد منا بفضل الله عليه وما أجزله الله تبارك العطاء والمثوبة الجزيلة، فإن النعم أيها الكرام لا تعرف قيمتها إلا إذا فقدت. هذا الشهر شهر كريم وموسم عظيم ونفحة ربانية وإلهية من نفحاته سبحانه وتعالى من بها على عباده رحمة بهم. إمام أهل السنة أحمد بن حنبر رحمه الله وكذا ابن خزيمة والبيهق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وَمَنْ أت... دهت. ها نحن أيها الإخوة الكرام ها نحن بعد يومين أو ثلاثة نستقبل هذا الشهر العظيم بمنتهى الشوق له وأريد في هذه الخطبة أن أتكلم عن شيء من فضائل الصوم ومن فضائل هذا الشهر العظيم وفضائل شهر رمضان المبارك كثيرة سأتكلم عن بعضها فشهر رمضان أيها الإخوة الكرام أحد أركاء الإسلام الخمسة التي يقوم عليها الدين ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهاد وإيتاء الزكاة وحج البيت خمس أركان إسلامية كلنا يحفظها يقوم عليها الإسلام منها هذا الشهر العظيم ومن أنكر ومن أنكر فرضية الصيام وأنكر وجوبه فهو كافر مرتد عن الإسلام لأنه مكذب لكتاب الله ولسنة رسول الله ولإجباع المسلمين أما من اعتقد فرضيته ولم يصمه دون عذر فهذا عاص فاسق ولكن عصيانه عند أهل العلم عصيانه عند أهل العلم أشد من الزنا وأشد من شرب الخمر لماذا لأنه أحد أركان الإسلام ومن فضائل هذا الشهر الكريم أن من والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومعنى صومه إيماناً واحتساباً. معنى صومه إيماناً واحتساباً أي تصديقاً بفرضيته ورغبة في ثوابه وغير كاره لصيامه. ثلاثة. بفرضيته ورغبة في ثوابه وغير كاره لصيامه لا كما قال ذاك الشاعر رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق أخرج البزار رحمه الله وأحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار في شهر رمضان وإن لكل مسلم دعوة يدعو بها فيستجاب له اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثلاء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله من فضائل هذا الشهر العظيم شهر رمضان. والصيام عموما أنه يشفع لصاحبه يوم القيام، فقد أخرج الإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن الصيام والقرآن يش الشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفع önne Son... ترجوه. فكيف إذا قدمت على أكرم الأكرمين الله جل جلاله سبحانه وتعالى ومن أسمائه الكريم سبحانه وتعالى الثانية للصائم فرحتان والثالثة خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ومن فضائل الصوم عامة ورمضان خاصة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنا رضي الله عنه وأرضاه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعَد الله بذلك وجهه عن النار سبعين خريفة، سبعين سنة. ما من عبد يصوم يوم؟ إلى فض الصوم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يصوم رمضان وممن يقوم إيمانا واحتسابا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وأن توفنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وتوفنا مسلمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم عز الإسلام والمسلمين وادل الشرك والمشركين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم للعمل بكتابك وسنة نبيك الله موفق ولي أمرنا لما تحب وترضى يا رب العالمين الله موفق ولا تأموري بلاد المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآل محمد. الله الله الله صفه فمتراص وسد الخلل ان وصل صفا وصله الله لا تدع فرجا للشقاء تسويه الصف الكعب بالكعب وليس في بالأصابع كما هو مشهور وسئل الشيخ العلامه ابن عثيمين رحمه الله قال قالوا له تسويه الصف تكون بالأصابع ولا بالكعب فقال بالكعب